أذنوا م و ي ؤ خ ر ك م إ ل ى ا ب ل س م ى إن ج ل ا ل ل ه و م ا جاء ل ا ي ؤ خ س ل و ك ن ت م تعلمون دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إ ل ا فراق و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ ص ا ب ع ه م في اذانهم واسترشوا ثيابهم و أ ص ر و ا و أ ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي د ع و ت ه م جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ ص ر ر ت لهم اسرا فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا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 أ ل م تروا كيف خلق الله سبع س ب ا و ا ت طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من ا ل أ ر ض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعلكم ل ا ل أ ر ض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال ن و ح رب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س و و ا ل ا يعوث و ي و ق ه ا س ر ا وقد أ ض ل ء الله و ا ا تزد الحسنى مما خطيئاتهم أ غ ر ب و ا فادخلوناهم ا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك ان تذرهم يضلوا رب ا ف م و ي و ع ه ا ل ن ا خ ل ب ي ت ي للعلوم ا ل م ا ت و ل ا تزد ا ل ظ ا ل م ي ن إلا